لا الكفر ما فيه ذنب من اللي يسب المصطفى ويتباها من إلا هالكافر تعمد حراما النار عن طوبة بكفرها بغاها الله يجعل شلتا في منام ومراض جسما ما يحصل دواها سب الرسول رفيع النقامه وقوله بتبه يدينه بداها الغلط انك قلد بمشيه حمامه والباديه ابغى مشيه امالكاها الله بوصفهم بمحكم كلامه بالنار واعدهم شديد الرضاها إن حارب الاسلام حنك عامه من دم حب المصطفى واحترامه ومن الشرف والدين تكرم لحاها الله يجعل حسركم والندمة تلتز الزلزال أرض سماه يوم عفوس وصف يوم القيامة لي تعذب فيها يبصر عماها عاسي تبدل صبحكم في غمامة سود من خيف شرها في حشاها تنطر عليكم نار عجو كتامة والارض تنسف والسماء شق ماها ببيوتكم ذا من بلاها واللي فرضها الجو صلاه وصياما والكعب حماها لا المصطفى حبه هو اللي دعاه يبين لو تعذر مرامه واللي كفر لها غاية ما نفاها واللي يبرر له شبيها النعامه جسمه يبين وراسها في ثراها نبينا لها عند ربه كرامه اللي قرى بكتاب ربه قرىها الغلا والزعام من الساده خاصههم انتهى من ديم الناس كالصلاه والسلام يا اشتهى ضواك قسم لك غلاها